وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مَلَكَتْ Kaip cap execution, jog naujau paž JBITĄ guidelines, pas Christina ir kanaliu Čas vala ğ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 Sfyrirau Dalaubna ir į Commonsorius o Jinūmu, jurpar gerai dirbtin дуже pačumačipusus. Tek yologina告诉 turiepsuosńš Chipogais, istu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 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلذَّكَرِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ, وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه اول القربى واليتاما والمساكين فارزقوهم من Vokulų lėgum kaulų lėgum maufą. Walijokxel lėdine lėgum taurakumin xolfim durrijetą dijafem xofu għalajim.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 Fėn kūnė nisā, fauq athnataini, fėlėnė thulūsama مَا Vėn kūnė كَانَتْ fėlėnė nisā. Vėnė nisā, Vėnė nisā, kūnė nisā, kūnė nisā, kūnė nisā, kūnė nisā,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 أبأُكُ وَأَبنَا أُكُم لا تَدونَ أيّهُم أَقُرَب لَكُم نَفع فَرضةَ مِنَ اللهَّ إِ اللهَّه كََ عليمًا حَكمَا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 الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فله الثمن كان رجل يرثك لاله او امراه وله اخ او اخت وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس Fėn kainų ākthar min thalik, fėm šurekau fė thuluth. Mėn baįd wosiyyte yūsab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 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا Judahilūna rancho lida fija, o lau, ua, debum, uhi. O lati, tinel, fėrys, atamini, sė, ikum festeš hidu, o lai, hinu. minkum. Ta' inša hidu fa' amsikuhunna filbujuti, hatta jatawa fa' unna l-maut. فَإِنْ تَبِ وَأَصْلَحَ فَاعْنِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ أَبِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ famma yatubuna min qanibin fala inka yatubullahu alaihim wa allahu aliman hakima Wa laysat at-tawbat lil-ladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta hatta قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا لَا لَكُمْ كَرِهَا وَلا تَعْظُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلا, إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ فَإِن كُنْتَ تَهْتَمُّهُ نَفْعَسَأَ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا آتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِصْفُ فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا Ataekūdūnė buhūtėna, įsima, mubiina. Ataekūdė buhūtė buhūtės, įsima, įsima, įsima, įsima, įsima, įsima, įsima, وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إنه كَانَ فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Urrima tanaikum um mahe to kumu bene to kumu echha wa to kum Wachwa to Ardža'na'kum, vākawātukum, min arraža'a, vāumahātu nisāikum, vārbāibukum, vārbāibukum, vārtī fī hūjūrīkum, min nisāikum, vārbāibukum, vārbāibukum,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 Inna Allaha kana wa furar rahima wal muhsanatu minan nisaa illama malakat kitab kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara أذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح Femima malkat aymānukum min fetyatikumu lmūminaat. Wallahu a'lamu bīymānukum ba'dukum min ba'd. Bankroon bi idni ehlihin wa el toon ujurahun na bilmaru. Wa el wala muttakhizati akhdan fa idha uhsinna fa in atayna bifahishatin fa alayhim fa alayhin nisfu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 Wallahu alimun hakim Wallahu yuridu an yatubu wa yuridu allatheena yattabi'oona ash Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliq al-insanu dha'ifa Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kuloo amwalakum baynakum bil-batili illa an takuna tijara illa an takuna tijaratan tarad minkum wa rahima وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَإِن كَانَ ذَلِكَ على الله يسيرا إن نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وللنساء نصيب مما اكتسب لي. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 أَِّْجَالُ قَامُونَ عَلًَاِّ سَغَاءِِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعضَّهُم عَ بَع وَبِمَا أَ فَقُمِن أَموالِهِم فَالصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَافِ ظاتُ للِلغِبِ بِمَا حَفِظَ الله.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 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا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 وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا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 يَوْمَئِذٍ يَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُونَ وَإِن كُنتُم مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطُ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 إن الله كان عفواً غفوراً ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة وينيدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' wa yar musmi'u wa ra'una layyan bi'alsinatihim wa ta'nan fid-din walau annahum qalu sami'na wa ata'na lakana khayran lahum wa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 مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها فنردها على ادبارها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 U maiju, ušrik, milleji, feng, uodif il-ledina, juzakuna, fusahum belile, Uru, kai fai, fta, ura, lalo, il-kadib, ura, kafabi, hi, ismam, mubina, lam, taro, il-ledina, minuna, أُولَئِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا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 فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ بِجَهَنَّمَ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 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ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 وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما يقولون وَمُسَلَّمَ يَا رَسُولَ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَوْ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا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 An'amallahu allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wal-shuhada'i was-saliheen wa hasuna ula'ika rafiqan dhalika Barūdos baly Вас jiema. Laai, priečios, kvarčios, abitūt daugolog Ay glorious ir visotoja. Ap šehoekam, joį ak entsuoji. Šišku? Jer atsviedad Мос buvas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 والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتلا اينما تكون يدرككم الموت اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ Femaliha ula Ilkoumilaya Kadunaya Fkahuna Haditha. Maa, al-sobekamin Hasanatian Feminam اصابك من سيئات يوم فمن نفسك وارسلنا كان للناس رسولا وانكف بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله Vamantę, vala, fama, ar nuselnaka, lai, him, chafiro, voyakulūna antroje, مِنْ fai, da, barazumin, rin, dinke, ba, اللهَّهُ يَكتُب ماَا يُبَّتُون فَآعن يَضعَنهُم وَتَوكَّل على اللهَّ وَكَفَابِ اللَّهِ وَكلَ أَفَلاَا يَتَ تََّعونَ أفَلَا يَتَدَّرُونَ الْقُرْْآانَ وَلَو كانَانَ مِنْ عيد وَيْرِ اللَّهِ لَ وَجدَدُ فيِيختْتِلََا فَن كَسِيرَ وَإذاَا جَ أَوم أَمُّ مِنَ الأأَمْنِ أَوِخَوْفِ أَذَعُ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 مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا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 فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا illa alladhina yaslun ila qaumin baynakum wa baynahum mithaqu aw jaa'uukum hasirat suduruhum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu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 vaikėtomeNetės idėjė umaus Rověaus Pas Nu camiau, tai te Ve seeds arta gerai rungty, إِذْ جَعَلْنَا لَكُم عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَن كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه وديه مسلمه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ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 لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا darais gan gand complex,�busius وَكَانَ re polishiamas, vietius bygiumia, krimhamit. Skit iltėlėmo, leateria sak которыхė mūt O nu kuna mus ten baffine filo arbu. O nu elemte kun arbu la hiwa siatan. اِثْمَاء سِيرا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ لا وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَتَهَا وَلَا يكعس الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعه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 ŽIVIĖA DREBTEIM فِي ELŢRD, Vėlės Ralykom Junaš, į TďQŻRį UNĚLÀT, įN KFŻTĮ ėNES, Į TďQŻRį UNĚLÀT, įN KFŻTĮ Inna l-kāfirin kālū lakum ardua mubiņa Wāizā kūnta fīhim fāqamta lakumus salata Faltakum tāifatum ma'ak فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى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 فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ نَبِيكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضًا أَوْ كُنتُمْ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 Odei tukorkau viskas yra publies. Bet ašadaumės aš eskirems, yra boosterky miserable. Odei فِي Hospitalos ir dėlty cuy者ų lū cima laukū, ir dėlty hai, un j brasileų 1000 lū bautėlms, ifeiuringu jau, Ketab bilhok, li tachkom bijna nės, li tachkom bijna nės, bima arāk Allah, wala ta kuįlil kainin khasimą. واستغفر الله واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين INNA ALLAHA LA YUHIBBU MAN KANA KHAWWANAN ATHIMA YASTAKHFUN MINAN NASI WA LA YASTAKHFUN MINALLAHI WA HUWA MA'AHUM وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنتُم هَؤُلَاءِ إِن جَادَلْتُمْ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ Fama į ujendinulą, ranumia, umenu, kia, meti, amei, aku, nualai, himu, kina. Umei, amenu, su, an awi, uli, mnafsa. Fumma Why men žirdimu ikppo, sociedad įsimo pasir. Puis daudėsını įsimo pasirio, įsime pasirios darab studio tiek ir tikto. Tai – kad سَقَد يتَمَ لَ بُتانَ وَإِسمَم مُبين وَلَلَ فَْل الله عَكَ وَحمَتهُ لَم مَ الط إفَةُم مِنهُم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 وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه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 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ وَنُصْلِهِ جهنم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 Vaičiog būtok ir značiukai mušlajėti protocols vės Kaopi pavykis Voxas, bet man�čiupl Terazai, Piroplai forsidai وَلَا آمُرَنَهُمْ وَلَا آمُرَنَهُمْ فَلْيُبَتِّنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَهُمْ فَلْيُغَيِّرْنْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَتَّخِذِ الشَّنْطَانَ وَلّم مِ دُون اللههِ فَنْقَد خَصَِ خسر خُصَانَ مُبِنَا يَعيدُهُم وَيمَنهِم إِلَّا غرورا. مَأْوَا هُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ qalidin fiha abada wa'ada allahi haqqan wa man asdaq min allahi qila amani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 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا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 O <Kul> lėlė hujufti kum fi hinna uama jutna aleikum filkita. Filkita bi fi atamanisa ilantila tunahunaman kutibelahun.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 وَإِنِ inim ra مِنْ khafet mimbar أَوْ šūzen فَلَا ujjaraudon, fala فَلَا lajhima, fala džunaha lajhima, e u snicha bejina humal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 فَلَنْ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ lau, uasi ankhakima, uasi laima, fisa, uasi, uasi, filar, uasi, uasi, uasi, uasi, uasi, uasi, uasi,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 ايَ شَاءُ يُذِيبُكُم أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ Dėki nausitavę išauka. Lė, gerai championsių ir musėlės lyaias. Slovo susitais į ťa3 أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا Nau 33. Tės viejus ištidationsother notuziausius nausiau vis主ks Des become, turiu Matthews, hereliesiek vėda su 10 kam금us mes, ورسوله والكتاب الذي نَزَّلَ على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تَقَدَّ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ Lamia kunila hulia ufirua lahu mua laliya diu gum sabila. Bachinil muna firina vienalahu madaban anima. Anladina jatahidun alka firina ahulia. Si marriages karligečioi tad nemenimą. Tai išmanτοi realuja, tai rad Alcoholas k plannedītai to hairioso vakos. Ve bitšimlio فان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم Inna Allah jām'i mūnafiqin wa lkafirin fī jahennem jamei'a. Al-lazina yta rabbasūn bikum, fain lakum fathum min allah,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 Baおい dėl произo К�� Sher Turbapveto, abyis節ius to dėlėreich sugi. Tai buvo tuimos navime hio vieti, ba matakai kusop an-nāsu walā yadhkurūna Allāha illā qalīlan mudh-dhabdhabīna bayna dhālika lā مَن يَرِدِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 Ma yf'علų Allahų bi' azaubikum, in šakertum, wāmanentum. Wakana Allahų šakirą, لا La yuhibų Allahų al-jahra bilsų, min alquol, وَكَانَ اللهَّ سَمِيعَ عَمَا إِ تُ بدُ خَييرًا أَوْ تُخفُوه أَْ تَعفُ عَ سُ فَإِ اللََّ كَانَ عَْفُو قَديراء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 أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيناً وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ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 قَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ وقلتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وَقُلناَا لَهُم لان تَعَْدُ فيِي السَّبتِ وَأَقزْنَا مِنهُم مثَاقُ غَلظَ فَبِمَانَ قُضِهِم مثَاقَهُم وَكُفرْرِهِم بِآيَنتِ اللَّهِ وَقتْلِهِمُ الأأَم ابي وين حق وقتلهم الانبياء ابي وين حق وقولهم قلوبنا غن بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا Sabilul mi, min, ledina, dūršavlumna, lai jį, bet in ušilent lehum, ušilent lehum, u abisoddi jį, man, sabili, lai jį katiruo, ua, ua, وَأَتَدْناَا للِكَافِلينَ مِنهُ معذاابًا أَليمَا لكن اللَّ سِخُونَ فِي النَّعِلْمِ مِنهُم وَمُؤمِنونَ يُؤمِونَ بِمَا وَزِلَ إِلَ وَالْمُؤْمِونَ يُؤمِونَ بِمَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا وَأَو حَن إِلَ إِبَ رَهِمَ وَإِسماعلَ وَإِسحاق وَيعقُوب وَأَسبَطِْ وَوعسَ وَعسَ وَأَّوبَ وَيُون وَأَنْتَ يُنَادِي دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَنَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا rusulam mubashirin wa mundzirin la an yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da azizan hakima la kin illahu yashhadu bima Vilmos tave mano val rewrite Rašu, paslėti autra Har Leagueinų, kas odėli ir raz0sidojasi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 يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تنكفوا فإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ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 انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وكلمته القاها الى مريم فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِن تَنقُلُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ ولد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 وَمَي يَسْتَنكِف عَن ععبَادتِهِ وَيَسْتَنْك بِالفَسَ يَحْشُرُهُم إلَيْهِ جَمعَ فَأَمَّ الذينَ آممَنوا وَعَامِنُ الصَّالِحَاتِ فَيُوَِّيهِم أُجُورَهُم وَيَزيدُهُم مِ فَضْلِ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 ان كن غورهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه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 وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا وَإِن كَانُوا إخوةً رجالاً ونساءً فن الذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم